ما يفتح, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ومنسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم